بسم الله الرحمن الرحيم حاميم آي يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَالَّذِينَ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 رحمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير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 وما اختلفتم فيه من شيء فحكموه اللَّهِ الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً يذرأكم فيه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 أَبِيهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ وَمُوسَى وَعِيسَى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 وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٌ فَلِذَٰلِكَ فَدْعَ وَاسْتَكِمْ كَمَا أُمِرْتِ ولا تتبعوا هواهم وان كنتم امنتم بما انزل الله من كتاب وان امرتوا بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَى الْمَصِيرِ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا تجيب لَهُ حجتهم دَاحِضَةٌ عند رَبِّهِمْ حجتهم دَاحِضَةٌ عند ربهم بِغَيْرِ وَعْلٍ مُّغَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشكلة فقون منها ويعلمون أن الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يُؤْتِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ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 وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ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 وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ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 فَمَن عافَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ولمن انتصر بعد أول مه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَالِمِينَ لَمَّا رَأَوُوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ الْإِلَامَ رَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاسِعِينَ اللي ينظرون من طرف خفي، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة. الاء اين الظالمين في عذاب مكيم وما كان لهم من اولياء ايوم ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يَأْتِيَ يوم لا مرد له من الله ما لكم مما الجئ يومئذ وما لكم من نكير؟ فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاءُ وَإِنَّ إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ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 يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ